لقدَدَ رَضِيَ اللهَّهُ عَن المُؤمنِنينَ إذوبَعُونكَ تَ تحتَ الشَّجرَةِ فَعَلِمَمَا فيِي قُلوبِهِم فَعَلمَمَا فِي قُلوبِهِم فَأَنزَلَ السَّكينََةَعَلَيْهِم وَثَابَهُم فَتحَ قَربَ وَمَ غانِمَكَفَتَ يأخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغْرَمًا كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَأَجَّلَ لَكُمْ هذه فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَيَهْدِيكم صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 وَهُوَ الذي كث أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بِمَا تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مع كوفا أن يبلغ محلة وَلَلَا لِجَالُ مِونَ وَنِسَاءُم مُؤمِنَاتُ لَم تَعلمُهُم أَ تَطَأُهُم فَتُصيبَكُمْ أَ تَطَأهُم فَتُصيبَكُمْ مِنهُم مَعْرُوَةُم بِغَيْرِعِل لُدخِلََ اللهَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مََشَ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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقًّا بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا